بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين افضل الصلاهات واسكانه التسليم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل في سرد الاحاديث التي ذكر عن المصنف رحمه الله في الترغيب في قراءه القرآن في الصلاه وفضل تعليمه وفضل سجود التلاوه برأينا الى غايه الان سمات 10 فضلا او 12 فضلا ولا يزال يبقى معنا ثلاثه فضائل ثلاثه فضائل منها ما رايناه ان صاحبه هو خير الناس هي الحامل للقران الكريم المتعلم له والعامل به هو خير الناس وان الحفظ منه بعشر حسنات بعشر حسنات الى أضعف من ذلك ومثل الاجتماع عليه غنيمة عظيمه حيث تنزل السكينه وترشى اصحابه الرحمة ويذكرون الله في من عنده وتحفهم الملائكه كذلك انه افضل واشرف اموال الانسان فهو افضل من أشرف أموال الإنسان وكذلك راينا أن قارئه مثل النفس الطيب الذي ينفع بظاهر وباطنه وكذلك أنه نور في الأرض وذخر لصاحبه في السماء كذلك راينا أنه يشفع لصاحبه ويماهل عنه يوم القيامة كذا ايضا انه لو جاز الحث المحرم لا جاز في القرآن وفي انفاق الأموال وكذلك راينا أن القارئ والحافظ للقران له بكل آية درجه في الجنه وان صاحب القرآن يحل حليه الكرامة ويوضع على راسه تاج الكرام يميزه الله عز وجل عن غيره واخر شيء أن ان قارئ القران والحافظ للقران هو أهل الله وخاصته وشرحنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين يقيل منهم قال أهل القرآن فهم أهل الله وخاصته واليوم نواصل في بيان ثلاث فضائل اخرى ذكرها المصنف رحمه الله وهو ان قارئ القرآن اي الحافظ للقران والعامل بالقران والتالي للقران هذا يشفع في والديه فالقران يشفع لصاحب القران ثم صاحب القرآن يشفع في والديه ما معنى يشفع في والديه على التفصيل الذي سبق وان رايناه الشفاعه قلنا تشمل لبفع ضر او لدفع يقاض وقسم لجلب الثواب لجلب النفع فالوالدان يشفع الله عز وجل فيهما الابن الحافظ للقران الدليل على ذلك ما رواه من حاكم وقال صحيحا على شرط مسلم من بالحديث بريدة من الحصيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القران وتعلمه وعمل به كلبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما في الدنيا فيقولان بما كسين هذا فيقالوا باخذ ولدكما القران لاحظوا فضل حب القران كبير ان من قرأ القران وحفزه وتعلم تعلم احكامه حاول ان يتدبره ويعمل به اي يعمل بما يتعلمه من القران فهذا كان الله عز وجل لم يتكلم عن ناصيره فقط خلاص ناصيره معلوم فانتقل الى ما هو دونه غيره فقال كل بشوالده إذا هو لا تتحدث عنه هو خلاص هو عليه تاج الكرامه وخلت الكرم وهو يرتقي في الجنات خلاص لكن والده الان نعلم انه ليس للانسان الا ما تعمل ستؤجر لا تاخذ اجر غيرك لكن هناك استثناءات في الفضائل مشي في العدل جانب العدل الله سبحانه لا يقاضر لكن جانب الفضل الله عز وجل يحسن حتى على الذي لم يعمل وهذا بما يلي لانه قوله عز وجل أن انه ليس للانسان الا ما هذا عام ولكن مخصوص يخص منه الوالد لان الوالد يعتبر ولده من سعيد في والد من شائك انت الذي انجبته ثم انت الذي علمته ثم انت الذي ربيته ثم حصلته وتزرعه كذلك هذا فيه ترغيب شديد للمؤمن في الاعتناء بولده وتعليمه القران وتحفيظه للقران وتعليمه معانيه والعمل به هذا كله فضل ترغيب شديد فيؤتى هذين الوالدين قال فيلبسان يلبس والداه يوم القيامة تاجا من النور الحقيقه هو الاجر من, بدأ. بدأ من وقت اشبدا بدا الوقت موجه بدليل حديث صحيح مسلم قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث فذكر ولد صالح يدعو له هو الاجر بذات اللحظه لكن يظهر الأجر هذا يظهر جليا يوم القيامة في أمور يظهر شوف هذيك الاجر اللي كان يلحق القبر يظهر يوم القيامه فالذي كان حفظ ابنه القران وعلمه القران وحثه على حفظ وكان ساعيا في هذا هو الضر وهو حظره يسعى يراقبه ان يامر به الى كتاب او مدرسه ويراقب هذا سعه في كتاب القران انظر الى اجل القال قل بالوالد يوم القيامه حله او تاجا تاجا من نور تاج من نور فتتاجف شيء فوق راسه من نور وقال ضوؤه مثل ضوء الشمس ضوء مثله ضوء الشمس قال العلماء هذا من الجزاء مما يدخل في الجزاء من جنس العمل لان شوف الله سو جمال فعل لهذا الرجل لما جعل القران له في حياته نورا يستضيء به جعله النور الذي استضاء به جزاه الله عز وجل ان يجعل له على راسه تاجا من نور. كما جعلته نورا لك في الدنيا اجعله لك نورا في الاخره واليك الامر اختصر على الراس حقط. وضع على الوتاج في الراس لكن بعد ان البس حله قال لا تقوم له الدنيا دنيا كمالا لو بعتها لمساوت هذه الحله من اين هي لهدر يبقى اهل الجنه حله عظيمه فهذا ايضا يدل على أن القرآن نور الذكر وحلة وزينة من اخمص قدميه الى راسه يعني كل لماذا لانك به في حياتك كلها جعلته امامك في حياتك كلها فلهذاك الله عز وجل كما عممت حياتك بالقرط حياتك بالقران سيعممك بلباس بلباس القران يمطر حلة الجزاء من جنس العمل ف بال ويكسى والداه حلتان ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقال او فيقولان بما كسينا هذا يعني من اين جاءت هذه الكسوه فيقال بأخذ ولدكما القرآن اين لنا هذه الكشوه هذه الدرجه باخذ وليدك القران نظيره دعاء دعاء الولد يؤتى بالرجل يوم القيامه فيرقى في بالدرجات فيقول اي ربي من اين لهذا فيقول بدعاء ولدك الصالح لك لما كان يدعيك شوف اين انت هذا يدل على فضل تحفيظ القرآن للاولاد مهم جدا وفضل اخر وهو ان قارئ القران العامل به والعالم لا يخرف لا يخرفش زي قال السلف العالم لا يسب الخرف ابدا ماش عالم يخرف وهذا المقصود به العالم بالقران العامل به والمتعلم له لا يخرف لا يسب الخرف لان انا من مرحله الخرف حتميه للانسان لا بد ان يعود الى ما بدا لا بد يعود كما كان صغير يفعل اشياء لا معنى لها في بعض الصو يتشكل كل شيء من صبي يميل نحو كل شيء ويقول اشياء لا معنى لها ويفعل اشياء لا معنى لها فكذلك سيعود لما بدانا اول خلقنا نعيده في الدنيا والاخره فلكن يثبت من هذا العالم ادلي مروه الحاكم ايضا بسند صحيح عن ابن العباس قال تبوي القران من قرأ القران لم يرد الى ارض للعمر من قرأ القران يحفظه لم يرد إلى ارض للعمر وذلك قوله عز وجل ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون قال الذين امنوا هي الذين قرأوا القران الذين امنوا الى الذين هم الذين قرؤوا القران هل عندكم اللغ هذا في هذه الايه 60 بتاع سوره تين كان قولنا المفسرين ثم رددناه اسفل السافلين فتارا مثلا الضحاك يقول ثم رددناه اسفل السافلين اي ارجعناه في أرض العمر وارض العمر كسره الضحاك فقال هو الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوه حتى يصير كالصبي في الحال الاول هذا قال الضحاك الهرم بعد الشباب والضعف بعد القوه حتى يعود كالصبي في الحال الاول هذا قول الضحاك ويرويه ابن عباس وكان قول اخر يروى عن مجاهد وابي العاليه انه اسفل السافلين اسفل السافرين اي في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل من النار وقيل في النار اسفل سافلين اي في النار اذا لا قوله في تفسير الايات السلف لا هو الصحيح لا ريب انه الصحيح الاول لماذا اولا لانه تفسير صحابي وصح سنده الي وتفسير الصحابي احي اقرب إلى الصواب من غيره فهم تفسير الصحابي اولى و هذا التفسير تاع ابن عباس قوله الزوجه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم قدناه اسفل سافلين شو معناتها اسفلا من احسن تقويم وهذا لا يمكن أن يكون الا الهرم ثانيا يؤيد هذا ان الله عز وجل ان الله عز وجل بعد ما ذكر الانسان بكمال الصفات يعني احسن التقويم قومه كيما تقوم العود كيما تقوم العود هكذا لما ذكر الانسان باحسن الصفات فراد الله عز وجل ان يذكره بابشع الصفات التي ركب عليه الانسان الذي منها منه من هؤلاء الناس من قال انا ربكم الاعلى لا لا اولئك الناس ما قال انما اتيت على علم عندي لا اولئك الناس ما قال كثر بالله زوجت وتمرض علي فهراد الله ان يذكره بان اذله فجعله وجعل احشائه مملوءه النجاسه احشائه مملوءه نجاسه حتى انه لا يطيق ان يراه هو هو نفسه صاحب هذه النجاسة لا يطيق ان يراه وهو معروف هو لا يطيق يعني معروف ان الانسان لا يطيق ان يراه فضلاته ففي تلك اللحظه يتذكر الانسان ان احشائه مملوءه القذاره والنجاسه فكيف له ان يتمرد ان يعرف قدره لذلك يربع الملك بني دينار انه كان في السوق فاذا بجلب الناس كلهم هربوا ومن كان يسير جرى ومن كان واقفا قاعلا وقف ومن كان قليل هيبه احسن من هيبه ما الذي حدث قال الامير فلان داخل السوق إلا هو لم يكترث ظل قام يعني هذا ما باش كان فجاءه فقال اما تخشاني يعني اما تخافوني لاكن ديما يعني اول مره سمعت هذا السؤال وداك السؤال اما تخشاني وش فقال له ولما اخشى قال إنما انت اولك نطفه مذره المذره التي لها رائحه مثل رائحه البيض نطفه مذره واخره جيفه قدره وانت بينهما تحمل العذره العذره هي فضالات انت بينهما تحمل العذره الداخل مشكله العذره شيء تتقصص منه الناس لقد كيف يا اخشان فبكى الامير وشكر له نصيحته فالانسان ما يتذكر احسن تقويم وشوف كيف سيساعد سيصل تصل, تصل به الى مرحله انه سيطلق سيخرج منه هذه النجاسه التي لا يريد أن يلمسها لا يريد أن يراها ستخرج منه بغير اختياره ستخرج منه بغير اختياره ويترطخ بها حتى لو فقد من يرضى من هذا طبقتها يعني هذا معروف عرض للعمر فقال حاله الخرف حاله صعبة لذلك نستعيد بالله من الهرم سانيستعد بذلك الهرب هذا الخرف الذي جعله لا تحشل ما تفعله فمن الذي يستغل غالب الناس هو قارئ القران فذكر احسن تقويم في الخلقه يقابله ذكر اسوء الحالات في الخلقه وهي الهرب بيشرح تفسير المعابس ثالثا يفسئ الى هذا اول الزوجات لهم اجر غير ممنون من الذي له ليس له اجره غير ممنون من من هو اليس هو العالم هذا هو قارئ القران اجره غير ممنون ميدنين ما اذا ماذا هذا مقطع عمله الا من ثلاث ذكر من علم ينتفع به اذا فاجره غير ممنون بذلك قال ابو العباس رضي الله تعالى نفسه قال انتبهوا ماذا قال قال ان العبد في شبابه اذا كثرت صلاته وكفر صيام وكثر صدقته ثم ضعف عما كان يفعل اجر الله عز وجل عمله عليه شوف ليش احنا يغتنم الشباب من الان اذا كان الانسان يكثر من الصلاه ويكثر الصبر ويكثر الصيام وما يذل الاعمال دي ثم ادركه الهرم ادركه الكبر فقعد تضعف كتب له اجره الذي كان يعمل يعني باقي يجري عليه وشاقوا ذلك ما رواه البخاري عن ابي موسى الاشهري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره ولا يقول اذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني الله يقول ملائكه اكتب لعبد ما كان يعمله وهو صحيح وما كان يعمل وهو مقيم يعني سبحان الله راك في فراشك مريض والاجر يمشي لك اذا سبحان الله لو كنت تقرا في اليوم حزبين ثلاثة يكتب لك وانت في فراشك كلام قرات حزبين ثلاثه لو كنت مشارك فصل الانسان يعرف لو سفر ولم يستطع أن يحرص على ذلك الورع على تلك الصالحات يكتب لك انك تفعله للفنذاك الانسان الهرب مرض ولا مشي مرض الهرب مرض فاجره غير ممنوع ايضا اذا نشوف اذا نقول قوله استوجب ثم رضتناه اسفل سافلين مقصود بها الهرم يدل عليه تشير متاث ثانيا المقابله الاحسن تقوي ثالثا ان الله قال اجر غير ممنون والذي له أجر غير ممنون هو من اقعده المرض الذي اقعده المرض والهرم والسفر فيبقى أجره غير ممنون فضل من الله سبحانه هذا فضل عظيم وهذا ثاني موعظه موعظه لمن كان يضيع وقته في مرحله الشباب لو راح يكبر يكبر الا يستقيم حاله ويستقيم فكر لكي يعمل من الان اعمالا صالحه حتى لو كبر لو ضعف تكتب عليه الاجر والجرس الانسان عليه من الان يستغل الفرص وهي تحيه لديك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يرتبن شبابك قبل هرمك اغنم شبابك قبل ارتبابه يلوني دفترون الشباب فهذا الشباب سيعمل لك حتى بعد فراقك ويصلك الاجر اذاك هذه فيها الفضل العظيم هذا فيما يخص الحديث الثاني الحديث الثالث طبعا هذا نفهمه من احاديث فقط وبين الاصل الحديث الثالث فهو يبين لنا فضل الاخر للقران ان من حفظ أو قرأ لانه تعرفوا شكون اللي شكون يصلي في الليل انتبهوا معي شكون يصلي شكون يصلي من حفظه شكون يصلي من حفظه, يصلي من حفظه, يصلي من حفظه يصلي هو الحافظ شكون يسن القران هو الذي يحفظ القران ما ان شاء ليش ان يصلي بالقران ولا يجب يكون يحفظه بالقرآن. فاذا سمعت من قرأ او من صلى ب ايات من قرأ في الليل ب ايات يعني انه صلى وما صلى ما ترى حفظ اذا شوف التعبير بالصلاه بالقراءه على الحرف انه اجتهد ان يقر في ليله ليقوم بالليل الا اذا كان حفظ غنه اما الخروج عن هذا الأصل هذا لمن له او شروط لو شروط ان الانسان يخرج ان علم اللي هو انه يصلي بالحرف من الذي يصلي بالمصحف يصلي بالمصحف العلماء ذكروا شروطه قالوا او من انشر انه ويكون يسعى لحفظ القران يسعى يسعى لحفظ القران فهذا له في صلاة الليل ان يفتح المصحف ويقرا فاذا حان وقت الركوع يركع اذا حان وقت السجود يسجد لكن هو مازال يحفظ القران ماشي حفظ المصحف ماشي يكتل على حتى كيف جاء الناس يقدموا مثلا صلاه التراويح يطالع بالمصحف يسالون ما الحفظ والجائز بشرط انما يكون من كان يحفظ منه مكاش كاش نزيدك غير هذا حافظ شوي ماشي حافظ شوي ثانيا اللي يكون اللي تكون يحفظ القران ويسعى باش يحفظ القران اما انه وكان انسان يقول لي صلاه التراويح او غيرها يصليها بالمصحف الناس كلها ست زهاد عن حفظ القران ونحن مأمورون بحفظ القران الكريم لتقال به الشعائر فهذا الحديث يبين لك أنه من صلى في الليل قيام الليل بعشر آيات كتبت أو لم يكتب من الغافلين لم يكتب من للغافلين هذا الحديث الذي ذكره المصنف قال عن ابي غريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين لم يكتب من الغافلين من استحضرتها قرأ 10 ايات في ليلة لم يكتب من الغافلين هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد لنعلم ان هذا الاجر نبد ان نستشعره حاليا ان الله سوى جعل اهل الغفله اشبه الناس بالبهاء فقال انهم كالانعام بل هم اضل اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وجه الشبه لك اولئك كالانعام بل هم اضل يعني تحس الانعام اولئك هم الغافلون اذا الغافل اضل من هذا في المجالس مجلس مجلس, مجلس. مجلس واش جريناش وش فيكم معكم الشباب اللي هرمتو هرمتو الان تفضلوا شنو ذكرنا دجنا عليها بالاول دجنا شوف زين انت تمام البعز وجه المشرف يقول, يقول. اولائك كالالعب هذه اضرب بلهم اظلم منهم بل اظلم يعني اظلم الانع بماذا لان الانع البهائم من نجد في سبب وجودها لا اختي كان ينطق وكان ينطق الحيوان تقول لماذا خلق خلق اختي يقول للعباد بس هل يعرف علاش خلق او على الاقل يعرف مهمته حديث البخاري ومسلم عن ابي هريره ان رجلا تركب على بقر فثبت بقر. فالتفت اليه البقره فقالت ما لي هذا خلقتك فتعجب الصحابه سبحان الله بقره تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اؤمن بهذا وابو بكر هو ولم يكن في المجلس لا ابو بكر ولا عمر فالبقره هنا وش قالوا ما لي هذا خلق انا خلق بالحرب بالزرع للمغلب لكم يقول علماء البقره تعلم سر وجو يعني مهمتها في الحياه تعرفها كان عباد لا يعلمون مهمتهم وهي سالوا لماذا خلق الا ما يعرف الانسان القوله والليش الانسان الحال يضيع وقته كذا كذلك الحيوان حيوان من الحيوانات من هو داعيه إلى النبوه يدعي يقول الناس انه الرسول صلى الله عليه وسلم والانسان اليوم لا جهدا ليدعو الناس الى متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذئب حديث معروف صحيح البخاري ايضا ان عربيا كان راعي راعي سرق شاة من هدئ سرق ذئب منه شاة صوره وراه وراه حتى راى الذئب انه لا يمكن ان يفرت فترك الشاة وفر ثم وقف على هضبه الذئب وقف على هذا وهو يشوف الراعي قال رزقا ساقه الله الي تعجب الرجل قال ذئب يتكلم فقال اول اخبرك باعجب من هذا فقد اخبرني قال محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بمكه الناس. الله, الله عليه الله عز هذا اشكال العاب لهم اضل تجرحوا كلنا عملاه بعض الناس كذبش حد يدعان الرسول ملك اضل ديك ديك الناس اللي شرات الفجر ما فهمتوا يوقض الناس اللي شات عجيب كاين بعض حيوانات واش شفنا دروس خاصه الانبياء الحيوانات الحيوانات كلها انا كاين الصغير على كاينسخل ما خلطوش شويه يعني اه وي والله حاجه تمرض والله الحاجت مره ايش حلا وش فينا نرجع الحيوانات الحيوانات كلها سبحان الله كان عجب تسمع كان وقت ليال المخسوف ورشوم تصبر خس كان الناس يسمعوا الخسوف كان الناس لا الخسوف هم ايش نرجع الخسوف انا ايش عايش هذا العاد فايده في, الناس في, عايش في هادل فأي بي واحد يسال قالو خلاص له... قال معلاش الناس تجي تشوف غير خير ما داوش قالك هذا ماشي فاهم واش يمشي يقولوا يقولوا بلي لعلم ما زوج من وراهي عاد بلا تدري ذكروا جيد دائما بعد خوشوق صا حاجه دا ندري لعلم واش يشربك دا ندري مش على المهم جريتيني رحمه الله يقول بلي القمر والشمس ايتان يخوف, يخوف الله و خوف ديما يما يما بخوف ديما يما يجي حاجه زي ما اصلا نخوشو في جي لشيء فاذا فزعنا للصلاه تقدر ربما نلقى الله في ولاحظوا اول خوف شو في الجزائر انا بعد 99 كان هو في الباني وراءه والصيبه وصيب بعدين وبعدا الاخير جاءت زلزال هذا تاع الاخير ان يحدث فهذا حبيع مشكلنا يا ربي قالوا لازم نقتلهم مشي عزيز لا بس حمله بومبا بومبا جسرين دقي صح قدي شوكيفا بومبا شو حاجه صوتك عايبك الشرطه كي يشوفو كي يشوفو الخسوف يزوق هنا الانسان يغزال هذا لماذا اي والله العشق الحيوانات كلها قلت لكم كلها راحت تدافع على ابراهيم الا الوزغ ديما تشوري دالطفه النار على ابراهيم لاحظنا هذا في خص الانبياء في الحيوانات قات النبيج ما من دابه الا وتطفئ النار على ابراهيم الا الوزغ فسبحان الله العظيم كان الوزغ استحل الله عز وجل دمه لاجله انه يحارب دعاه فان الانسان الان ينظر الى ان الحيوانات اللي كان دافع الاقل على العلماء دافع على دافع الجوع الى من يدافع الى من يرقض اي من يشجع ما لازمش يكون ادنى من هؤلاء الحيوان يمكن الالعاب تلوق عندهم الان ما عرفتوش ماذا افضل من الانام عرفتو يعني تحسبها اه هذوك الغافلون هذوك الغافلون سبحان الله اذا ما السبيل لكي ااثر من هذا الوصف مش مكتوش من الغافلين قال النبي صلي الله عليه وسلم في ليله يعني في قبيل الليل هذا راينه في كتاب النوافذ كتاب قيام الليل اذا هلا من قرأ 10 ايات في ليله يقوم الليل 10 ايات لم يكتب من الغافلين لم يكتب من الغافلين يعني الله عز وجل ليس من الغافلين يعني ارفع من الدرجات فور لهذا تحصيل هذا الامر القران الكريم يقرأ الإنسان في الافصاله الليل اولاد البشيطه الرساله لازم يكون حافظ لازم الجميع يحفظ 10 ايات لسفه من الغافلين و عز وجل يقول اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم اولئك هم الغافلون شكون الغافلون لفظه فتا ادنى من الانعام زيد طبع الله على قلوبهم وسمعهم وصائرهم كي ما تكونش من هؤلاء على الاقل اقرا 10 ايات قبل بالليل مش ما تكونش من الغافل ولاحظوا لاحظوا الناس اليوم في غفله يعني شو معناها صغيره تنوار تخيل عندك شكيك في الصلات في شهر رمضان او في صلاه الليل يعني شوف يدخل عالم اخر بيناتنا بروحه يعني عالم وحد اخر وفي عالم وحد اخر لما تسلم شيخ باللي مازالك في الارض وان انت الفوق بيت بيت بيت راك عايش ما ديك البد ايات تستشعرها كذا بل تشوف ناس وحدخرين غافرين قاعد هذا تعجب وش هذا غير خير فهو يظن نفسه على خير هو بالعكس يظن نفسه على انه ما شاء الله واشاني نحرق الجوان مع راني راني يمكن انا ما هاي الغفله من يحشم هذا الشيء ولا يحس لو تذهب الى طائره هتتكو كتر ديال الكلام سوف تشرى اش تقولو علاش راكم تقولوا هكذا تشوفونا هكذا مصيرين واه باش قالو مصاب باش قالو 40 بيت بهاي الغفله هاي الغفله اذا شريح ضربه الغفله الغفله ماشي قالها من مرض الحصبيه الحصبيه كاع تاع شي تاع شي تطي بروحك راح باب اذا يحضر طابع والله قلبي زيد ومن ما يحرم منه الغافل مش ما تكونش من الغافلين يحرم مش اجابه الدعاء مشون ابي داود بشانه صحيح ان ابي هريره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه فان الله لا يقبل دعاء أو لا يستجيب دعاء من قلب لاهن غافل من قلب لاهن غافل قلب غافل لا يقبل له دعاء هذا بش ما تكتبش من الغافلين وخرج من هذا غفله على الاقل بحضر 10 ايات او قراءه شنو الليل ب ايات في اليوم في الليله ثم قال المصنف هذا اللي يقرا 10 ايات اللي يقرا 100 اللي يصلي ب 100 ثم دقائق اربع مرات ب 100 ايه المهم قران 100 ايه في الليله هذه هذا اكثر من الغافلين قال وعن ابن عباس أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين من حافظ على هؤلاء المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة منها فمن في ليله 100 ايه 100 كتب من القانتين طلعت الفنيات اي كتب من القانتين القنوت كما في النهاية في ابن كثير قال يريد لمعان متعدده يريد لمعان متعدده قنوت عنده معاني قال الطاع الصلاه الدعاء العباده القيام السكوت هذه ادش ما تقونوت قال فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ الحديث مثال حافظ على الصلاه والصلاه واستقموا لله قانيه شو هذا قانيه هنا ساكتين بدايه سبب النزول قال كنا نتكلم في الصلاه ولما نزلت الايه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود تعرفوا باللقانيه هنا شو السكوت شو اذا النبي صلى الله عليه افضل الصلاهات قال قول القنوت والقنوت طول القيام انا القيام في الصلاه القنوت في الصلاه دعاء اذا شو يتوقع الدعاء يتوقع القيام يتوقع السكوت يتوقع الخشوع وكانت من القانتين اي الخاشعين شو مقصود هنا كتب من القانتين ربش حاله عنده كتاب يكتبك من القانتين اللي قراوه 1000 في الليله قال والمراد في هذا الحديث القيام في الليل كتب من القائمين الليل حي كل من القائمين, للليل. يعني زمرة القائمين في الليل يعني زمرت من القائمين اللي تدخل مع متواشر شاهد المقام كل 100 ايه قيام 300 ايه كل شيء يتا خلاص مع من القائمين بالاسماء هذا من القائمين الليل جاء في سوره ابي داوود فضل آخر 10 شحال واش تقول لي تكتب ذو الف 100 تكتب من القارئ يقول لي اقرا 1000 لي اقرا 1000 كاينه هذه قراءه 1000 الليله ما قرا 1000 انا شل الحمد لله ليس هناك ما يصرفه هذا يكتب من المقمطرين جاء في سنن ابي داوود انا ابن لعبد العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئه ايه لم يكتب من القانتين كتب من القانتين ومن قام ب1000 ايه كتب من المقنطرين تقوم الليل ب10 ايات ب10 ايات كتب من المقنطرين المقنطرين المقنطرين المقنطرين عندنا الملياردير ملياردير توش تخيل انسان عنده عشرات الملايير هذه بكري كي يقول لك من المقنطرين من الاموال اي مقنطرين ملياردير قارونير حنا نسموا الى قارون قيمه قد مليون قارونير عنده النبي صلى الله عليه يقول لك اللي يقرا 1000 ايه في الليل كتب من المقنطرين خلاص هذا من المقنطرين وين الاموال في اجور الاجور يا مريم واش محال واحد شوه اسبوع كل حرف بحصاله الى 10 اضعاف وبعد يزيد لك حتى لا غيب انه زيد جاي قيم الليل زيد الدعاء اللي في زيد تذك التضرع زيد ذكر الانابه زيد تذك البكاء زيد ديك الخشوع مو قنطر صاحده ب داك والله ما شاء الله الانسان علاش هذه الامور شوف تراث القران دائما مربوطه بقيم الليل تربطه قيم الليل تراث القران يعني يحلو اكثر يعني تراث القران في الليل وقلنا لي اجلس اقيا قد يجلس اقي يجلس يجلس او اجلس ويقرا المصحف اذا كان الحمد لله يشرف يحفظ القران لكن على مهل معليش مش حافظ الايه يقرا يقرا في المصحف ويقرا ويقرا, ويقرأ ويتدبر ثم جاءه ادركه ذكر كان المصحف بيده لا هو ذلك بل ادرك يسعى الى حفظ القران الكريم هذا ما خطر به مصطفى رحمه الله الترغيب في اقراءه القراء الان ذا الفصل هو ماشي الفصل على كل هو وصفه في سجود التلاوه قال قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا يا ويله يا ويله وفي روايه يا ويلي امر بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فابيت خلى النار طواه مشيء عيد هذا الحدث اذا قرأ ابن ادم السجده سواء كان خارج الصلاه او في الصلاه ايه فيها سجده والايات التي فيها سجده 14 ايه 14 ايه وعلى قراءه تجد 13 ايه وكان نافع عنده سجدة ناقصة على عاصم ما يهمش وين تسجد سجدة هو بالرمز ان هناك سجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان هذه هي سجدة التلاوه اذا هذه السجدة تكون في الصلاه او في خارج الصلاه تقرا القران اذا قرأ ابن ادم السجدة فسجد هي يشتد يعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله في رواية يا ويلي شو صار يا ويلي يدعي بالشر خلينا يقول يا ويلاه يا ويله يحقد علي اكثر يا ويله مني فور يا ويلي من الله يا ويلي مو لكن هو يقول يا ويلاه مني لما يفعلوا بالان يعني اعظم شيء يهلك الشيطان هو سجده تلك كي يتذكر ذلك اليوم ذلك اليوم فيقول امرا ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه قوموا بالسجود فابيت فالي النار يتذكر ان هذا سبب خلوده في النار ابليس وجنوده ترك سجده كان الحمد لله تسجد فهذا هو في سجود التلاوه سجود لاجل التلاوه على اضافه سببيه السجود للتلاوه اي لاجل التلاوه سجود التلاوه من اداب التلاوه هو من اداب التلاوه يعني الانسان له اداب كثيره من أن يستطاح يتوضا منها انه يستقبل القبله ولو يتسوك لا لجد شي مكان قادر قادر مثلا اخلاص يخلص نيه انه سيريد الاجر بهذا احنا قرا والله باش نريد الاجر حسنات باش نبحر شويه قلبي نشفي نفسي هذول شويه الاخلاص كان ادب من ادب تلاؤ انك اذا قرات في اي سجدة اسجد سجدة وهذه المواضيع التي يسلفها سجود جليل معروفه في المساجد اليوم وفضل السجدة عظيم جدا ولنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد ابن ادم سجدة واحدة الا حق الله علوه بها خطيئة ورفع الله عز وجل بها درجة ما من سجدة تسجد يرفعك الله سجدة بها درجة ويحط عنك بها خطيئة ف الانسان من السجود فهذا قدر السجود والاشياء التي سنبحثها الان اولا حكم سجود التلاوه ثم ثانيا نبحث عن ماذا يقال في سجود التلاوه كثير ناس تسال ماذا يقال في سجود التلاوه وش نقول نقول سبحان ربي العالي و نقول سبحان ربي العالي سبحان ربي الذي فطرها فاحسن صوره في اسلام مصره شو نقول ولا اللهم اكتب لي عندك بها اجرا ها نقول هذا فاول شيء حكم سجود التلاوه طبعا يا سيدي التيلاو مش يعني لازم شيء استهين بها فالحنفيه ذهب الى وجوبها مثلا مره يروي ابو نعيم ان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عن المؤمنين كانت جالسه في مسجد مصلى النساء وسمعت رجالا يقراون واحد يقرا وهذا يقرأ هذه اقرا هذه اقرا ماذا وقت الاخر يقرا فقرأ لاحظوا ايه فيها سجده سوره مريم خرص وجدا وبكيا فسجدوا بالسن الحمد لله فنادتهم من وراء الحجاب هذا السجود فاين البكاء تلوموا هذا السجود اين البكاء لانكم امتثلتم بنصف الايه خمسهم يعني كانوا حريصين على سجود تلاوه فسجدوا فقال لهم هذا الحنفيه ذهبوا الى وجوب سجود التلاوه من مقصد اي تسجد تسجد هكذا يقولون يجب سجودتي لهو الصحيح انه لا يجب سجود الدنا بل يستحب بشكل يستحب على انه فضيله وسنه ما رواه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم والنجم صورت النجم فيها سجده في السجده الاخير والنجم عند قوله عز وجل فمن هذا الحديث تعجبوا وتضعقون ولا تبكون وانتم صامدون تسجدون لله وعبد تسجد قراته عليه خلق النجم والنجم اذا هاو قال فلم يسجد فيها فلم يسجد فيها عندنا روايه اخرى وشكون بالشدفه لما قراها على المسلمين والمشركين فسجدوا كلهم حتى المشركين الا بيب خالف حكم شويه تراب ووضع اجماته كبر إذا اكت اكت صارت يحشر مع مترق صارت تكبر اذا هذاش يهدب شتلوعي شديد وبيبنو خلف واولاده عبد الله ووبيك مشلول اا كاين اربعه النبي صلوص نص عليهم يحشر مع فرعون وهامان وقارون ووبيك مخلف هضرب قالوا لماذا هضرب قالك فرعون منع منعه من الصلاه شغله من عمر الصلاه ملكه قارون ماله ثمن جاهه لانه كان وزير وابن خلف منعه الكبر والهرم يعش يا حشرنا طبعا اذا كان يحضر فما الا ومن يلهيه ماله وليهجر بعد صلاه قال قلنا هذا دليل ولا لا قال قر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد النص هذا الدليل الثاني رواه البخاري ايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى استمع لي هذه مناسبه تكثر هذه هذه الحديث عن سجود التلاوه يتردد كثير ما يسال الناس خاصه خاصه في مثل ايام هذه اللي انشاري يقرا تقريبا بس القران او كل القرآن يمر بايه سجدة تحم لك راه فيسال واجب, واجب ولماذا لا تسجد عليه فهم انشال واجب لكن حفظه الدليل عن زيدي ثابت هو البخاري حديث ثابت والثاني هو البخاري عن عمر قال قرى يوم الجمعة على المنبر بسوره النحل حتى إذا جاء السجدة الناس تسجد نزل فسجد وسجد الناس جاهز دبا حتى اذا كانت الجمعه القابلة قرئ بها اي بالنحل حتى اذا جاء السجدة وهم الناس بالسجود قال يا ايها الناس <تصفيق> انا مشحلت لكم يا ايها الناس اننا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فاسمع له وفي روايه قال إن الله لم يفرد علينا السجود الا ان شاء البخاري لم يفرض علينا السجود الا ان شاء والله الخطب بحضره جمع الصحابه ولم يخالف احد في حقيقه استدل ان قولات سجود تلاوه استحباب مجمع عليه ولا عبره به اتجمع صحابه على انه سنة الا ان نش هذا فيما يخص ماذا حكم شفنا معنى سجده التلاوه وشفنا فوائده فضله لانه في ترغيب من الشيطان ثانيا كل سجده تحط عليك خطيه وتطلعك درجه من المسائل التي يطول فيها النزاع بين الناس سجود التلاوه هل فيه تكبير او لا معروف هذا مسائل في النزاع هل فيها تكبير او لا فجمهور العلماء جمهور العلماء على انه يكبر اذا اراد ان يسجد هذا قوله جمهور العلماء وبعضهم يدعي الاتفاق عليه, يدعي الاتفاق عليه. كان يقول اتفقوا واستدلوا ب عموم بعموم تعرفوا بعد ما رواه البخاري عن ابي هريره قال انه ابي هريره كان يصلي ان ابي هريره كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض وكلما طرفه حنا نديروه ولا ما نديروه تيتنط طرفا كي طرب جه تركب تكبكش يتنجايد شجد تكبص صح كلما خفض وكلما رفع فاذا انشرف قال اني اشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حنا نقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع استدلوا ولا ريب ان القارئ للقران اذا اراد ان يسجد راه يقوم بعمليه خفض ساخف اذا فهم عليه او فهم باغي داوود الكبير استدل بما رواه ابو داوود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القران فاذا مر بالسجدة كبر وكبرنا وسجد وسجدنا اثبتوا الشدله هذه هي ادلته واستدلوا باثره في مصنف ابي شيبه ابي بن مسعود قال اذا قرات سجده فكبر واسجد واذا رفعت راسك فكبر يعني كي تسجد كي ترفع هذه ثبت هذه دله فوق اما العموم اخرين كي يردوا في الحقيقه المخالف قله ان ينسب طاب الظاهريه قالوا ليس هناك سجود طاب ليس هناك تكبير عند سجده التلا ما طاب الظاهريه ولكن حقيقه على اشده لذات الانسان يجعل هذه المساله كم مساله قراءه قبل الامام الادله متنازع فيها صليت مو انسان كبر خليني معلش ما كبر اتركه لكن الاولى كانت تكبير لماذا قلنا هذا العموم كان يرفع كان يكبر مع كل خفض ورفع هذا عموم دخله الخصوص لا, لا لا دخلت تخصس كاين حاله كحترفع منهم ما تقولش لا تكبر كويسني على الله لدن حميده إذا نفهم باللي كان يكبر كان يكبر عند كل خفض ورفع باش شوريات يكبر موضع على مشرايت نديرها ونكبر تبانا اذا كذلك سجلت لي ورقه حجج بسك مع الماشينات معنا وخف من الشرع ما عطانيش فيها نص هذا لو ومعلوم انه من قواعد السلف ان النص العام النص العام لا تعمل به على هو مه لم يعمل به السلف على العموم مثال من المسائل المشهوره اليوم القبض بعد رفع الركوع لما الناس ترفع سمع الله والحمدات تبدر هذا مذهب معروف يرويه الامام احمد انه قال لا بد سبب اجيب لو كان سنه ما قال لا بد سبب لا لا جوج يقول على السنه لا, لا بد سبب ها عشان يستدلوا بهذا وهذا دليل عليه اذا انت خسرنا هو احمد قال لا بد سبب اي صح السنه يقولون هذا لا بد سبب ولا السنه يقول شنو اللي خلانها بسبه لا بسبه يعني واش بيها كي ديرها دليل هذا هو امام الدليل ان انه ليس مشروعا تضبط قبض بعد طرف المره عطيت الدليل هذا منين جبتها قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبضوا في الصلاه اي هي او اذا قال قبض في الصلاه بارك الله فيك يعني اذا هذه قام قبض في الصلاه خلاص الان شوف انت بعدين قلع كلامي بارك. بارك الله فيك تكتبها فائده باليشرع القبض ذاك الامر لكن تبحث في الاحاديث تاع السنه النبويه تجد العجب مره كنا في معهد في جوزو يعني فودايد تاع تجوزو كل حد 100 كيلو ديلو لا نجبد وكان هناك اللي سيطر على المعهد في زمان شحال شعر وما دخلت انا من كانوا ناس غارقين في الصوفية هذا السوار يقول لك ناس يدعون ان النبي صرقع الغيب و ان شيخهم الغيب شيخ وشيخهم كان الان ويقولوا يا الان شيخ تاو وين راه هو, هو في ادرار هو يا الان العجيب من ادرار شوف كان انه كمره استجيب يا رانا ويسمعونا سبحان الله خلاف اين الله شاشير قال في كل مكان السلفيون هاد الشي ما جمع قال إن الله في السماء هادو قال إن الله بهضره ايش هاد يارانا ويش ما هو شكون هذا اللي يرانا ويش ما هو والله السوجا فاذا بياري شوف كيفاش ربش حاله في ادره شريف مش عارف السماء قال له يحكي على الشيخ تاعو الشيخ تاعو كاع في الغيب ما, ما... تعرف كيف هذا الله كيف حتى ولا الفرواش بالصالة يتقدم السلام عليكم قال لي نحب تكلمك تفضى نيشان يعني لو هيب اناش يعني نيشان باهي فاضي قال لي شكون جات ثقيله يتكلم قال لي عجبني صلاتكم شباب قالوا قوم هيرق على هكذا يا مسلموكا فوق هيرات والفرص لا عجبتني صلاتكم ايه والله غادوا قلت له كيف حالك يا امباك يا اخي <تصفيق> ايه انا مش من كيمات جيري فاذا بي بيقتلوا... قلت الحمد لله صر بمن علينا بالسنه بعد هنا قلت شوف يا اخي على ايش كالشخص الله ده قلت شوف ما من حركه ولا سكن ولا رفط ولا خفت الا وفيها حديث او حديثا او ثلاث يعني صلاه فيها تقعد 200 حديث اجد طرقك ندير صلاه هاك هاك كيما فات علاش نديرك علاش ما نديرش هاك علاش ما نديرش هاك اجد جب هاك علاش دير هاك شاعله شبي واحد قدامك تخلق لك خاطر هاك ما تفتحهمش كاع ما, تفتح ما تغلقهمش بين بين لما تركع احكم يديك افتحهم بزاف وحطهم على ركبتيك تاعك كانك شادهم لما تسجد بنههم مليح اصبعاتيك هذو مليح جد و بعد بين يديك و وخ... لما تركه ضاع المباركانه وحتى الوضع اينه تمشى تعرفوا هذا الاهد راسك يبقى مع الظهر لما تحرك شوف كيف دير اصبعك وشوف فيه شوف ش حاجه ورا حبس هكذا يعني كل حاجه نديروها الا وفيها حديث هادث او حديثان او ثلاثه تعرف ان اصمت منها راجع الى واش داك قبل اقل قبل والحمد لله استاذك الحمد لله يعني قمه يعني انسان يعني قمه هذا ليش اذكركم شوف لما تصير يعني صحابه حجر هو وعبد بن حجر ابو غريره معباس سعد بن سعد الساعدي ارووا لنا كيف صلات النبي صلي بالتفصيل كانك صراحه ماذا يقول لك وكان اذا رفع راسه من الركوع شوف رفع يديه الى حدب اذنيه او حدوي من كان ممكن يخطر ولا يفرج بينها ولا يضمها ولكن بين بين هذا التفصيل الدقه ما شو بقول لك بالي وكان يضع يده يعني لو كان يضع على صدره لقد كيف يخفي هذا فاني بهذا الدليل اتفق باللي العموم كان يقبض بعد رفع كان يقبض الصلاه يعني في مواطن القراءه كي يغفل غير القيام بالقراءه ما في رقاه لا يقبل لو كان ثابت لذكروه الا يشاهد كذلك السجود تيتقول لك لا يكبر عند كل خط ورفع احنا راس احسن لله الحمد ما كانش يقولوا والله ولو قال ثاني يقولوا والله نقلوه قلت حسن جاء في سن ابي داوود ويجيب الحديث الحديث ضعيف هذا اللي جابوه حديث بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا السجدة كبر وكبرنا نعم وسجدنا وسجدنا معه هذا الحديث ضعيف بصح نقدر ايش قلت لكم باش الانسان يصلي وراء امام مالكي ولا شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ويسمعوا كبر اي لو موش قال عنده فيها دليل عموم الحديث اما اثر بن سعود رضي الله تعالى عنه فكذلك ضعيف لا يصلح الاستدلال به تبقى المساله مختلفة فيها يبقى الانسان على الاصل ان التكبير هذا في الحقيقة يحدث بلبله بلبله كبيرة في الصلاه فمثلا يحدث هذا احيانا واحضر تركي ما اشارات ترويح عندما ختم صوره الاعراف في مسجد صليت فيه يوم جمعه صليت مع الاعراف يسبحون بحمد ربي ولا يسجدون من الذين ربك ليستكبروا عن عبادتك ويسبحون حمد ربي ولا يسجدون فالله اكبر يعتقد هذا يعني يتبع السنه ما شاء الله الله اكبر الناس كل اسجدت ركعت فضلوا ركعين. هو سجد هذا شكون اللي راهو مع في السجده اليوم مع في الطابق سجدوا ركعوا هو سجد هم ضلوا راكعين بعدين كان يصراخو كان يصراخو وسجدو تخيل ماني اللي راه في الطابق الثاني تخيل ماني شاف يسا خلاص الطرق لللج سيمو ما في مارشي يروحوا يجريوا ويحرجها تخرج اي حدا تخرج اولاد فيها ته فحدث بلبله حاجه ثم رسلنا قال الله اكبر تزقعد في يقول لك بالصلاه على الله واقول لك يحفظك الله الافكار كاجا بو غير من دارس طولت له اقول لك النساء ما تعطس يعني باس لا يشحرف هذيك الله <تصفيق> كان السحر والصوم ووصال وسلام حطوا قاعد تاكل وهرتل الفكر هذا هذا الشيء البلبلة بخلاف ما له لم يكبر وسمع السكوت والسجود لا هووي سجود لا هووي باش كاع تسمع يعطوا بالسجود في سجود ثم يبدا يقرا نعرفوا نسمع ونعطيه <تصفيق> هذا احسن الله تعالى لكن الانسان يتقلى القلب انكيت شريك في المسار خلاف يعلم بالتي احسن وما الذي تقول في سجود التلاوه اللي حاب يكتب هذا الذكر يكتبه باش عاد يقولوا يحفظه كي تسجد للتلاوه سواء في الصلاه ولا بعد الصلاه و سجود التلاوه وليبه يستحب للقارئ وللسامع حتى ولو يكون قدامك مثلا سمع, سمع قريت سمعت قريت سمع قريت سجده وسجدت هذه تسمعك وما يقوله طبعا بعدين لو صارت من حاجه كامل لكن الان شي نكتب شنو هو الوقت تقول اللهم اكتب لي بها اللهم عندك اجر اللهم اكتب لي بها عندك اجر وش هو الاجر يرفعك الله بجويه درجه يغفر لك بها خطيه اللهم اكتب لي بها عندك اجر واجعلها لي عندك ذكره وضع عني بها وزر اللهم اجعل لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضعني بها وزرا واقبلها كما تقبلتها من عبدك داوود عليه السلام كما تقبلتها من عبدك داوود عليه العجيب شترونا من علمنا هذا الدعاء شافي حيوان اكثر الحيوان شجره الى المسنان شجره على المتونه عجيب شجره هنا المسنان دعاء عبد معليش يهودي اللبنه اللبنه توحيد لا ما, ما, ما الله ما شاء محمد ثم ما شاء محمد هذا يهودي علمنا شيبار اللي بنايت الكرسي جام بعد الحيوانات تعلمونا اشياء بك الشوارع تعلمنا واحنا بنعلموه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت